أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا إِذْ قَالُوا إِنَّ نَمْلَنَا وَمَبَعَثَنَا مَلِكًا نَّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ نَسِيتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا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 بعث لكم ملكا قالوا, قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم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 وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ سَوَاءٌ وَآلُهَا غُنَّتْ تَحْمِلُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا إِيَاءَ لَكُمْ إِن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 كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله ما الصابر لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم